إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات العنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات العنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم